الله إلى الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون وَنُورُكِ أَنْتِ وَلِيَّاتُ وَيُومُنَا إِنَّ و وَأَعْلِي الضُّمَّ وَدَارَ لِكِ فَصْلٌ لَمْ قَادِ جَئْتُمُ كَمَا خلقنا قد جَاءَ تَوْلَى كَمَا اخَ عَلَى كُنْتُمْ وَأَوْ يُعَذِّبُكَ كِتَابٌ فَاتَرَ الْعَذَابَ لِمَا فِئُونَ مِمَّا فِئُونَ يَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Oh, oh, oh, oh. Come okay. do وَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ افرادت قوموا وانقذوا وَيَوْمَ يَقُولُ ٱنَادُ آ I will 我 quand fa vous woman Is yeah. just. و ما Oh <laughs> One and a one, one and إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُودِ إِنُّهَ كِنَّةً يَفْقُهُ I'm gonna be دو يأخذهم بما كسبوا لعجلة لهم العذاب بدؤ لهم ما عزل الذين يجدون. وكي كن كون انا